بسم الله الرحمن الرحيم ألف مين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوُضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَآئِكَ فَأُولَآئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْبَرُونَ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 الأرض بعد موتها إن في ذلك لا آيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره